اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 نَهْرُ مَعَشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَهُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا لنخرج به حبا ولباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وافتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاضين مآبى اللابثين فيها لا يهوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا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 تَخْذُلُ إِلَى رَبِّهِم مَّأْبَا إِنَّا عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا ليتني